إِ الله يَلَمُ مَا يَدَونََ بِذُون مِ شيءَيْ إِ الق يَملَ ما يدَون بدُون م شيءَيْ وَهُوَ اللزيز الحَثم وَهُو